sıfûfukum فإن تسفية صفوف من تمام الصلاة düzgün tutun safun düzgünlüğü namazın tamamındandır <gülüyor> Allahu ekber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 i min al-qoul illa ma'zulim, ve kana Allahu semiyan alimaa, ıntubu khairan, ou tuxfuh, ou ta'fuh ansu, in fa İnna ladin yekfuron belli ve rusulü ve yüridon ay yufarqu ve yüridon ay yufarqu bina Allahı ve وَنَكْفُرُ ve yekulun وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا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 يَسْأَلُكَ أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم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 وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثْقَالٌ غَلِيظٌ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثْقَاهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ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 وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الذين اختلفوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ من علم إلا اتباع الظن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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون, ويؤ والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 أوحينا إليك <سؤال> كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويوسف وهرعون ve Daoud'a zabūrā ve Rūsula'n qad qasasnā hūm alayk min qabūl ve Rūsula'n lamm naqusufum alayk ve رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الرُّسُلِ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حجة بعد الرسل Allah adolis энергAsUS morally لكن her Allah'a Allah'a lly Allah'a Allah'a Allah'a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 تَآمِنُوا خَيْرًا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تغلو في دينكم.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 إِذَّتَهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانهُ أَيِّ كُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَكِيلًا لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةِ وَلَا الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ سَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَغْنَوْا فَيُعَذِّبُهُمْ فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يا ايها الناس قد جاكم برهان من ربكم وانزلنا وا انزلنا اليكم نورا مدينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم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 وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمد. الله أكبر.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 Selamü aleyküm ve rahmetullah Selamü aleyküm ve rahmetullah Allah